سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم تسورة اللقل في اسم الرب نون سيقرد ذكريكتبا شرث اللي ضم سلوب شرث الضرن باقي جانين غرك رجر غريس القضاء أقل كده ذو حذي قطاش فستبصر ويبصرون بأيكم المحتون. إن ربك هو آلم بمن ظل عن سبيله وهو آلم بلمهتدين ذرت الضرن من هومي قروي العقديس وَبِشِرَن سِجَارٌ مَن وَمَا يَعْرَقُ وَبْرِيفِش يَعْرِمُ وَيَفَنَّرِيد فلا تطيع المكذبين والدول وتدهنوا في الهنون ولا تطيع كل حلاف مهين هماج من شائن بنميم مناه للخير محتدي نسيم عتل بعد ذلك جنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الولين أرتضع وذك شكدهن أمر في نشر قيقه أولاد نهندي القيقان أرتضع وذك شكترن ريمين رقدر وارثيس عيام يكثى تصليم الدن يتشوين ثق خير يتصوض ذي السياث هذا طرمور ما شيد رصر الطرمور ذوينون صلحها وليفهمها ويحذقها ميكس عرمال ذا الدريع يعدى يزهر يطغى ما يشرين ليا ثناؤ يقار تموش هنزيك على الخطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ قسموا ولا يسرمونها مصبحين ولا يشتنون أفن علم لكو خنفوش أنجر فيثنك منجر وذا كن يسعان الجنان ميقل لديك سن الصبح يقول ماريس مبرم النند شاء الله فطاف عليها طائف من ربك وهنائمون فأصبحت كسريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين يزفل لسوين يزين يسد غرب فيه متصن يرغان يقرذ غغذا أمسور انتصن حيث الدثغل اجنان مثعز مما في دكسم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهل يوم عليكم مشكين وعدوا على حرد قادرين روحا اللشبشبوشن قرنش اشور دحشيمون ابون رحن انون قالوا انا نظادون ان نحن محرومون قال اوسطهم الم قل لكم لولا تشبعون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين مثل ظلان نشقرا أنني عرقاء وبريد ألا هذا شيء ضعق كل شيء لأنني أريد ذلك سن وأنني سبحث أننا سبحان الله نكونين اللذى الضرمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين اشاء ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون فلنلتشملمون اننا شر وخذنا جيغنكونين في ريفردان اما حسربغدغرم اين لنا خير ايش نرجعوا من بابنا كذلك العذاب ولا عذاب الاخره اكبر لكانوا يعلمون أم من لا عثاف النسان الكفار لا عثاف الأخر فاختر عذيش علمان إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجاد المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون امنكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون مجرم متق شعان رشنانا في غربه فنشان اكننا استمتعن امشره نقبن شرمن ام هي اللند شمان ام حك جنت ذيك سيدة تخيرا نغس عامل عقودية ذنغ ألماذ يوم الحساب ذيك سنيك وين ثبغا سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين شريثا منه ثكا وقيسا تضمنا نغمس عن وذي أخدفك لماذا هذا نسن؟ لماذا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم شالمون السن مرفض نجفار هذا زندين سجدث نحن مزمرنا له أذفروني الدل في اللسن إلا نغن سجد السن ميل سحان معناه ذي الدنيث ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك ديمتين تخريك كذا سن ملغ إيو ذي سيد من القرآن أثنص القضاء ذسر القضاء يعني نجد تسوينا الخبار تضطع كنيس نفكيغ تاندو يثيو و تزيجر أم تسألهم أجرا فهم مغرم يمثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون نغتضر فضا سنك خلصا نهني مرز نغرسن أين يفرن أذيكس يتسنقلن فاسبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إلنادى وهو مكضوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أصبر الحكم من بفيه أرجل الحوت يونس يسوي الإجر في غريم فلاس قثرة المحانية لو كان مشي ذي الحنى أن ببسي ذي الحقن أذي توهمل ذي الخاري حدثتك القما يقربث ببسورة يجعلث ذي الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لم وما هو إلا ذكر للعالمين اقرب بذكك كفرا تكثرون شول لسانك اما رشني القران قرنش وجهي يحمر نتشا شي وداش مخفيه توخاناك ادخل قس الكلمه